فأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا توقع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا توقع كل خلاف مهين هم مازن ما شاء بنمين منع عن الخير معتد اثين عت بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين فنسمه على الخرطوم ان دلناها كما بلونا اصحاب الجنه كما دلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصلحين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 الا يدخلن هل يوم عليكم مسكين وغداوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا اننا ضالون فلنحن محرومون قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا ان كنا ظالمين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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَعْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْنَادًا وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ للعراء وهو مذموم فجاء تباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون